الوحدة الثالثة عشر السفر الدرس الخامس والسبعون التراكيب النحوية التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال هل أنت كشميري؟ لا أنا ماليزي التدريب هل أنت إندونيسية؟ لا أنا تشادية هل هو نيجيري؟ لا هو موريتاني هل هي ليبية؟ لا هي ايرانية هل صالح سعودي؟ لا صالح قطري هل صالحة اماراتية لا صالحة بحرينية هل احمد هندي لا احمد بنغلاديشي التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال ماذا في الحقيبة في الحقيبة ملابس التدريب ماذا في المطبخ في المطبخ أطباق ماذا في الثلاجة في الثلاجة فاكهة ماذا في الغرفة في الغرفة أثاث ماذا في المكتبة في المكتبة كتب ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة تذاكر ماذا في السيارة؟ في السيارة قمصان التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال من أين أنت قادم؟ أنا قادم من بنغرادش التدريب من أين أنت قادمة؟ أنا قادمة من اندونيسيا من أين هو قادم؟ هو قادم من ماليزيا. من أين هي قادمة؟ هي قادمة من السعودية. من أين أحمد قادم؟ أحمد قادم من ليبيا من أين فاطمة قادمة فاطمة قادمة من موريتانيا من أين سلمان قادم سلمان قادم من شاد التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال هل الحجز على الخطوط السعودية؟ لا الحجز على الخطوط الاندونيسية التدريب هل الحجز على الخطوط النيجيرية؟ لا الحجز على الخطوط الموريتانية هل الحجز على الخطوط الماليزية؟ لا الحجز على الخطوط البنغلاديشية هل الحجز على الخطوط الليبية؟ لا الحجز على الخطوط الشادية هل الحجز على الخطوط القطرية لا الحجز على الخطوط العمانية